يا صاحب, فوق يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك ال وقيض بفضلن لا يتاح للمرسل والله يوصل فب وكيف فيشع الله اعطيت فاطمه يا سيدي يا رسول الله o tī ta faḍulan والله, والله والله والله يعطي الفضل لك بالنبي صلي على النبي وفذ الامين الى الامين يذفو الله السلام التكريم يتمسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجل الظلمات في فالكائ اصف انتي تابون يا, يا وصف الاقصاء تاي تاب وصف الرسام والدنا bana